وأشهد أن لا إله إلا الله وحمد لا شديك له وأشهد أن لا محمد رسوله أن ما بعده فإن أصدف الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة في النار ولباسي أو خاتم أبو كلا دعي باسي جمع ديناوى خاتمة تشتمل على عدة مسائل جرسي نخالي بينجم يعني مسألي بينجم المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزاؤها الأول كما تثنى يعني مركبات إضافية كالجورة كان مركب مركبي مزي ما نهي إضافي ما نهي إثنادي ما نهي و هرو عشان دين جوالي مركب هي، قلنا بشوي كيشتى سجورة إضافي ومزج إسماعلي إضافي أويا يعني جزئية كمي مركبك إضافي ولا جزئي دوام أجر مركبشي إضافي ما نهبوا بونيوك وعبد الله كن كذب علم بو كذب بو علم بو بو كسيك كاتك الجمعية كي جزئية كمي جمعك له. جزئية كم مركبك كم مضافك جمع ذلك وهلو على تثنيجها أو تثنيجها كذلك بوا من عبد الله عليه فتقول عبد الله عبد الله يعني موشي بأ يعني عبداني لله بوايش خليها نسيته فتقول عبد الله وعبداني لله لهندي نسخة نسيته وعبداني لله هو صحيحني نية عبداني لله يعني بواء يستي شارب ذا تشي عبداني لله يعني بمعناه عبد الله ديت وعباد الله يا أبو جمعة يا عباد الله يعني عباد للثلد الفعال وذو القاعدة والحج هنا وما نجاني كذلذ القاعدة وهذا الحجن بذو جمع هيك دو ان ذل قعدو حجو او انا او شن مانغا كارتيكويتي تو او شوا وازوا او زوات يان ازوا جمعي ذو يان زوات جمع ذات ذات كننا ذات فلان ذات فلان شن دان هيك هو. هو كاتب كاتبه زوات الجمعي وما كان كابن عرس وابن آوى وابن لبون يقال في جمعه بنات عرس وبنات آوى وبنات لبون في عندك كلمات من هيبه ابنش كان كابن عرس كابن عرس حيوان يشكتشوك دوي بيك يعني بابلين رسق يعني اخو من رسقك يوديه یان اوی که میریش کوشتی و آخاد چی میریش که خود دوای بتوان کلفق را آواه نام نوا تفت کو به دجاجی و نحویه ای فی الله میریش کو ارتانه کاتو بلمانی میریش کوشته داوری خود کب نی ارسن و بنی شقل وابن لبون وابن لابون اشتريكك تشوف بيد يعني ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة يعني صالي دوم طوالك كيف صالي السيم و ولد الناقة وكذا بيوتر لابون بنت لابون بوشي بيوتر لابون لأن أمه ولدت غيره fa sarala la haba yani dai shi bas ke hiki tri abu am binda ali dai shi te dai yake shi ri abu wake ki tri abu bawo ba ustriya ka do salito o ke deu chuwete na sewa chuwete na sewa ka do sal ta nan shi da hore e be se ma ka نعم ابن لبون أقل سأمانا ابنائي شلس فيها ابن عرس ابن آوة ابن لبون جمعك كان غلي بنات عرس وبنات آوة وبنات لبون أمانا مركبات إضافين بوشيو جمعك لي كابو مركبي إضافي وعبد الله يا يزود القعده الحجّة ما ذو ذو القاعدة مانجي دل... دل... نجي يانزي ش شين يعني قنارية وين نوعين نوع ذو القاعدة يعني عربي جاعلي وابو احترامن بوم ش شهري حج شهري حرم كانوا يقعدون عن القتال والمحاربة جيناك جي واجل جنغو شرو شرو أرسان عينالا مانجي ذو القاعدة ذو الحجّة أنا يعني كانوا يقعدون فيه عن الأسفار والغزو والمركبات المزجيه المركبات المزجيه اجمعتي والمركبات الاسماديه والمثنى والجمع اذا جعلت اعلاما لا تثنى ولا تجمع يعني مثناها كده هي. كوي جمع يا مركب إسنادية مثلا فتح الله جاد الحق تعب تشر ها كذي فتح الله وفعل فعلو وناوي يا جاد الحق تعب تشر شاب قرناها جملتين ناوي شخصي كانت كوي هبو اشتيو ا اجر اوبون يا مركب مسجيك كو مثلا بعلبك وسبويه اوانا کابو چه مراکباتی مسجی، یا مراکباتی سنادی، یا کلمای مثنی نابه، یا کلمای خوی جمعه. اگر بکته علم، یا کاته متفنی ناکرد، سبانومنا زیدان، زیدان خوی مثنیه، بیکناآبوش شخص، انجام بی زیدانه کبکدو، ناك تثنيه جمع يجمع بانونا خوي فريدون مثلا فريد فريدون زيدون زيدون ناوي شخصي او كاتا بخودي خوي خودي خوي جمع ناك كلميك اللي بردام داني بوي جمعيك بل يؤتى بذو مثنات عفون بل يؤتى بذو مثناتا او مجموعة بوي مثناتا بحالي ناك او كاتا الزوية اخينا فيش بلان بذوك تثنيه كلمي زوكا يانكلميز ذوكة جمعكين بحسب الحاجة فتقول ذواب على بك سب على بك ذوايب ودان ذواب على بك أذواع مكس سيبويه سيبويه كده بواشي سيبويه جاب جمعي تكسير به بق أذواع يان ورن قلنا زيدين زيدين ناوي شكلها كزيدين اجل سي زيدين ويري علي ذا وزيدي هيكل كزيدين نمشيوا السادسه مساله ششم لا لوج ششم مساليك لم خاتمه هناتي رين ما تقدم مما تقدم علمت ان للجمع صيغ مخصوصه لو انيك بس من كل الاوزان كان جمع صيغ ثابته خويا وقد يدل على معنى الجمعية سواء عند كلمات تليش معنى جمع دا بلام صيغي تعبتي تايبتي شنين معنى معناي جمعية انتها بلام صيغي جمعي شنين ويسمى اسم الجمعي او اسم الجنس الجمعي في عنا اسم جمع يا في وتريد اسم الجنس اسم الجنس الجمعي مثل سقهم قوم هكي قمي يلا أوزانه السياغي جمع بلان قوم سيركي كومالك كسا قريتها رحب مثلا يعني كومالكسي قريتها وارو هاتشان دين كلمات يتر يان يان اسمي جمعة نائب يا ياسمي جنسة بلان معناي دلالة جمعيتها كابو يساس الجمع واسم الجمعي واسم الجنسي الجمع اسم الجمع اسم الجنس الجمع والفرق بين الثلاثة فرق الان ديوان امس مع اشتراكها في الدلاله على الموقع على ما فوق الاثنين هارشيشان خو دلالتين تأتي لسر زيات اللدو بلا فرق كانيانشيه يانشي فرق جمع وفرق اسم الجمع وفرق اسم جنس فرق ان اسم الجنس الجمعي اسم جنسي جمعي هو ما يتميز عن واحده إما بالياء في الواحد وإما في التاء أو إما بالتاء في الواحد غالبا نحو رومي وروم سروم اسم جنسي جمعية بو الضابط هي لبرع ومفردك مفردك بيا جاء كده روم رومي كرد كردي وتركي وترك وزنجي وزنج زنجي, زنجي يعني نويك لسودان جيل من السودان يتميز باللون الاسود زنجي وإما بالتائف الواحد غالبا زور جاربتاء أتوانيش شي جاب كيتوا اسم جنسي جمعي لقو المفردكي جا ولم يلتزم تانيثه يعني واجبي شنية تأدبني أو كاتت أو مؤنث به تم نمل عاسك النمل نملة مرجنية النملة مؤنث به عاجزا ليه زي زيا وقالت نمل وقالت نملة. النملة مرجنية النملة مؤنث به ليه. بس لين النملة يعني واحدة بوشي فرق اللي جون نملة بوفرت لقل مملة اسمه جنسكي تمرن يعني خرماء جنس تمرتني يقدانا كابوت تاعك تفريقا تفريق لذين واحد يلقل اسمه جنسكي لم يلتزم واجبني هميشا بوت تاعك بوت بوت تانيث به وكلمة ها كلم, كلم. وشجر وشجر شجر يعني دار شجر يعني يقدر ويقل كونها في غير الواحد يعني كم جار تعديت بونمنا بوشيش بيت بو اسم جنس بي يعني بعكسيه كما هو والمحفوظ منه جبات وكم سك جب أو كم لو لوك التمرا واحد وسلسل لك كم يعني دو ملان بس كم يعني يا جدعان يعني بعكسه تاع كبو جنسيه بيتا عقب مفرده كي هل كم ويقيل كونها في جيل الواحده والمحفوظ منه جباء وكمه لجنس الجبي كم اوج جباء هذاشان دو ملان بلان او كسر بيت الجذع كبو يس الجبء الكمه الحمراء عندهم لان كسور بيت ها وبعضهم يجعل الواحده من هذا التاء على القياس عندك العلماء في يجعل الواحد منها ذا التاء على القياس يعني أجدائي وبعضهم يجعل الواحدة وفي شيء وما المحفوظ منه جبء وكمة تجنس الجبء والكمة وبعضهم يعني بعض العلماء يجعل الواحد يعني لا اسم الجنس يجعل الواحده منها ذاتي يعني اويكتا عاكين فيه وهي بواحد حسابيك يعني على الاول كشيت تمرو تمرة يعني عباركي راجع ابو كمآ حيناء قروانا كاد او قاعدك هلا وشيطا كابو مفردي اسمي جنسي جمعي ابي تاي في او بيت وكو تمرا لقل تمرا ابي تاي في او بيت ايان ابي يا اي في او بيت هندي قال ان عندي كلمات يشمان هي بكمي تعا اسم جنس بلاند غيري تعا كبوشيا ومفردة كيدي وبعضهم يجعلوا الواحد منها يعني من هذه الكلمات كم او كم وانا على القياس يعني يسال كم أم مفرده كم أم مفرده جب ايش مفرده وكم جب اسمي جنس فإن التوزم تأنيثه بأن عمل معاملة المؤنث أو أقر أوتائيك فيويته بتائي التأنيث جانرا كلمية كدهية تائي تأنيث تائيك فيوية تودادنا أوتاء تائي تأنيث خوث سبون تمرت تمرت تائي تأنيث بس كلمية كدهية أو بتاء تأنيث دانك في ويتي بأن عمل معاملة المؤنث فجمع كتخم وتهم كتخم وتهم بأن عمل معاملة المؤنث فجمع كتخم وتهم في تخمة إذ تقول هي أو هذه تخم وتهم كابو أقتا أكد تيودانا أو كاتا عليه جمع لإسم جنس ذرة شيء الذرة ولا مفترض ذرة شيء الذرة أو كاتا تخاما لقال تخاما عشان يصير وزن كان عشان يصير وزن كان فعلو فعل خنما تخام تخاما أبناء وزنيك لأوزان جمع تكسير خنما يعني أقتا أكد لنظري ظلي خود داند أم تأتى التأنيس بو التفريق لبين واحد لقل اسم جنسة دايناني بلي تاقي تعليثة أو كاتا أو تائي بيويتي وزنك والي أكاد أبيت وزنك لأوزاني جمع وكو فعلا فعلا تخما لقل فعل قلت مرهمو همو فعليك شيخ فعليك أستروا يا فعلا كتخم وتهم وفي تخما وفي تخما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 الجمع، وأن اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه اسم جمع باش تيكي تريش جاءك لجمع مفردي يعني اسم جمع لاسم لا جنسي جمعي جمعي لقل لقل, لقل جمع فرق يعني اسم جمع مفردي من لفظه سبب‌النکام قوم نه تو این مفردی ود آنی س اسم جنسی جمعی و کتمر و تمره توانید لفظی خوی جمع مفردیش ل آوازان جمعی تفسیر او عنا مفردیش یه و جمعش یه بلن جمع او نه تو این لفظی خوی مفردی فرق اسمی جمع لقال جمع و اسمی جمع وليس على وزن خاص بالجموعي أو غالب فيها وزن وزنك وزن كي تايبتينيا تايبت, تايبت بيب بي أخوي ينبون غالب بيت يعني يزور جار أو وزن به كقوم ورهطا إستا قوم مفردينيا كأبو جمع مفردينيا وهروها مفردينيا كأبو اسم جنسي جمعيشنيا كاو اسم جمعه او له واحد لكنه مخالف لأوزان الجمع يعني اقربون منا مفردي شي بلان بخلافي أوزانها بيت بخلافي أوزان بيت كركب وصحب جمع سراكب ركب صاحب صحب على آله وصحبه وسلم وآل وصحبه صح جم يعني كيا اسم جمعة اسم جمعة بصحابة كابوم ين أويا واحدي من لفظه ين واحدي كشي هبة لا مخالفة بشيء مخالفة باء جمع وكغزي بوزني غني يعني سال وزني غزيين بوزني غني سروزني فعيل اسم جمع اسم جمع غاز اسم جمع غازن يعني ناوي جمع بو غاز يعني كسكي غزاكار و او له واحد وهو موافق له او له واحد بين واحد هي بلان يعني لقى الوزن جمعك هي يعني مفرد جمعك شيك وهو موافق لها لكنه مسامل الواحد في النسب إليه نحو ركاب على وزن رجال مثل ركاب مثل وزن رجال اسم جمع ركوبة اسم جمع ركوبة يعني ركوبة يعني مركوبة نقول في النسب إليه ركابي ركابي كاتيك النسبة أدينا بالي كاتيك النسبة أدينا بالي نسبتك شونا بوريكاب أو له واحد وهو موافق لها لكنه مساوي للواحد في النسب اليك يعني كاتيك النسبة أدينا حد هروك يكس كسبان دابئة لا منسوب إليه سركاب ركابي ركاب ركابي أو له واحد وهو موافق له لكنه مساوي للواحد في النسب إليه نحو ركاب على وزن رجال اسم جمع ركوبة يعني سبنا ركوبة جمع كي اسم جمع كي ركاب كاتك النسبة ذي نبالي هذا ركابي والجمع كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه إلا إذا جرى مجرى الأعلام أمش لبال أم سببية جمع أقربون من النسبة يعني بيكيت النسبة أقول لا لا أبراكاني دعايدية لصدو شصدو صدو شصدو شصدو كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه يعني كاتك النسبة يتطالي أبيت شبكي أبي يعني دسكاري شبكي أنجع النسبة يتطالي سببون منها حنفيون، حنيف، حنفيون. أبيدسكاريكي كي، لفظك القرآن كاريشي بكي، أنجبدسكاري، أنجب مشهدت باله. بلام ركاب، هذي أكثر يعني مشهد خطب باله وتد ركابيو، ركابيو. بوأية كألاه له واحد وهو موافق لا، لكنه مساوي للواحد في النسب إليه. يعني شون أجر واحدي نسب بدئي، واحدي نسب بدئي. إذا سكاريشي ناكي. اسمي جمع شوايا اجر مفرده كي مسايو وخويو او كاتها هرياي بالنسبه لخيطه طالي بالدسكاري والجمع كما سياتي ولا ينسب اليه على لفظه الا اذا جرى مجرى الاعمال اعلام او اهمل واحده وهذا ليس واحدا منهما فليس بجمع كوابو بامبلجيا يعني ما لكاتي لكته النسبه هيج دسكا بيغ ناكرت هيج دسكا نا ناكرت ك ابو جمعنيه ابي تشيبت هذه اسمي جمع بيت وان الجمع ما عدا ذلك هذا الشيء كيشبون من اسم جنس نبي واسمي جمع شنب بيت هو جمع سواء كان له واحد من لفظه كرجال جميع رجل او لم يكن اقر مفردي شينا وهو على وزن خاص بالجموع كأبابيل يعني سأبابيل او لم يكن يعني المفرديني وهو على وزن خاص بالجموع برامو وزنكي وزني جمع كابو جمع اقر مفردي بيت يعني بيت بلان بمرجع لسد وزم جموع بيت او البيت الجمع في ناغتل اسم جمع يا اسم الجنس وكو او دواني كباس كوكو ابابيل مثلا لجماعات الطير يعني مجموعة طيريك يعني او مجموعيك او مجموعيك او مجموعيك او مجموعة او انا في ادرى ابابيل السلب ابابيل لسد وزني افاعيله وزني جمعة حتى شن مفردي شنية هرب جمعة سابق وعباديد وعباديد للفراخ من الناس والخيل للفراخ من الناس والخيل يعني بون منا شن في القاعلة شن في القاعلة أسبو أو مفردي شنية بس للسبب الأولي لس الوزني فعاليلة يعني بجمع حسابك ليه ما اسمي جنسة ما اسمي جمعة قام جمع اجر واحده هذه يانب بمرجي لسد وزن شي خاص بجموع بيت هالجمعه او غالب في الجمع يان اجر وزنك الشي وزنك يخاص نبي بجموعه بلام زور جربوه جمع بكارب فانه جمع فانه جمع او جمعه واحده مقدر إسا أعراض أعراض إسا روزندرشيا عر أفعال كابو إسا أم وزن خاص نيفا تشاها خاص نيفا جمعها بلام غالبا في الجمع بس آية مفرد في شيء هم خوي أعراض وقالت الأعراب مفردين يا مقدره في الذهن يعني عربي مثلا عربي يعني كسيك داشتريكية ورامت لنبري عربي بو, بو نسبه يشدد ولاي كسيك عربي يعني مقدر في الذهن كابو كاتف المقدر يعني مقدر في الذهن لا وجود له في اللفظ أعراب مفردين يا أعراب كلمة أعراب اسميه اعراب لسرو وزن شيء ان وسرو وزن جمع غالبه وزن شيء غالبيه وزن مفرد اعراب كابو جمع يعني واحد من لفظه هي يعني واحد من لفظه هرنيا ل... ذهن وكل واقعي جد بلام وزن هي خاصه بالجموع مقدره في الذهن بلم شيء وزن شي سواء توافق المفرد والجمع في الهيئة كفلك وإمام ومنه وجعلنا للمتقين إماما أو لا كافراس جمع فرس أسا فلك فلك مفرد شو جمع شو إمام هم مفرد هم شيا أم جمع فلك فقرآن بشياتوا بجمعاتوا وجعلنا للمتقين إماما ومنه واجعلنا للمتقين إماما ولم يقل أئمة على الجمع لأن الإمام مصدر يقال أما القوم فلان إماما مثل الصيام والقيام، وقال بعضهم أراد أئمة. كابو يا لما بس وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما. نك اجعلني إماما للمتقين. يعني وجعلنا كلنا أتقياء بحيث نكون أول المتقين. نجمتي الرئيس المتقين يعني قشت من لتقواذك فيته في شوا واضح؟ أجر إمامد ما بسدي مفردك أي أكيد؟ أجر قشت كيش مان شواي إيمان دارن بين لتقواذك دا. نقلب فوستو منصبه أكيد. سفول كيش فول لا la voy a vite لا جميع تفسير هو ما دل على اكثر من اثنين بتغيير صورة المفرد تغييرا مقدرا كفلك ضمن فالسكون للمفرد والجمع يعني فلك هو المفرد والجمع إيش حتى لو تمنبوه تعبيريا لكن وزنته في المفرد كزنة قفل كقفل المفردة وفي الجمع فلث وزنتها كزنتة أسد كأسد الجمع إيش اسد كابو فلك سواء توافق المفرد والجمع في الهيئة كفلك إمام ومفرد وجمعيش أو لا سأفراس أفراس يا جمعي فرس لا يعني سورة دايكنين لا هيئة دايكنين وعندهم اسم جنس إفرادي عم ليره غوانا ويبو اسمي جنس شو كان اسمي جنسي باسكت لفيشه انجا اسمي جمعي باسكت انجا جمعي باسكت هسه قرايه ابو بو اسمي جنسي افرادي اكو فايده هنا اسمي جنس ما هي جمعيه يعني ببل مدلولتي يتعدد سبب مقوم مدلوله يتعدد <تصفيق> مثلا ضغط <رهب>. مدلوله يتعدد يا سيتشوال تينتا نو طبعا ما مثلا ما اسمي جنس طبعا اسمي جنس يشياء افراديه ين جمعيه ناوي يعني اسم جنس افرادي بوو الفرق هيك لكان لو اسمي جنسي جمعيه شو او كان اول يتعدد اما دولكي لا يتعدد بوش يتعدد او لا يتعدد تنكا او اقل بيتو باهموي والنذيب لا يصدق عليه اسم الجنس سبونمونا اقل رهض اقل رهب كمي كيتو بودو بودو بونا نابي بس ما اقل بحريك بيني هرماعة اقل قميك او بيني هرشيا هرماعة بويا بماو نابي الناو واسم الجنس افرادي وعندهم اسم جنسي فرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير كعسل ولبن وماء وتراب التصغير هو لغة التقليل والصلاح تغيير مخصوص يأتي بيانه وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى تصغير شيكا لو ما يبحث قريغانا تصغير التقليل أما لا إصطلاح تعريفينك وتهي تغيير مخصوص قران دنيا شي تايبة بيانك ديت. لكي بيانك يديد لو كاتيك علي وأبنيته ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعل وفعي لباسيك الله مخي تزغيط شي تزغيط تغيير شجور تغييرك تغيير يطرأ على هيئة الاسم قران كاريك اسم ديد على هيئة الاسم وبنيته عن طريق ضم أوله وفتح ثانيه. هل كتابه كتبها أول كيب كيت ضم دوهم حرف كي فتح وزياده وزيادة ياء ساكنة. أو تعريفك تغيير يطرأ على هيئة الاسم وبنيته عن طريق ضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة. بعد الحرف الثاني هذا الحرف يدو يعني حرف السيم كي تيا او او اشبرت ايا اي تصغير او تغيير مخصوصك اللي بيشتر وقد سبق انه من الملحق بالمشتقات لكانت كباسي بيشنا مشتقاته كي بيشتر اسكن باسني فاعل اسم مفعول وتي مشتقات تداني لا أو مباحثة كاني أولودي اسم فاعل اسم مفعول لماذا وت تصغير ملحقة بالمشتق يعني بابلين اشتكي سربخونية مشتق بعدو كسم فاعل اسم مفعول بلا ملحقة بالمشتق شو اشتقاق نافك كلمة اشتقاق ناقي بس كلمة كأجور مثلا سر رجل هكذا رجل رجل فيها بزرت فيها ونا فيها رجل يعني تو ناي اشتقاق الكلميه كثر بكثير بمعناه كثر بلام بمعناه كي, كي, كي جاوز بلام كي كما كيتوا لبر معنى وصفية نبا مشتق شيء سرب خو احسب كدوان نبا غير مشتق شو وتيانا ملحق بالمشتق لأنه وصف في المعنى وصف كلا معناه دا ينكل المكان كابو لا برأوي وصفي دان تيا نعم نعم النا وشي نام نام الحق بالمشتق السوشي المفرد أكيد المثنى مقصديش تيا هي و المفرد أكيد جمع مقصديش تيا هي يعني شكل لما قاصديش تصغيرة هيك كيش لما قاصد تصغيرة مثلا رجل رجيل اجل منا رجل صغير لجسم ذا لرجوله ذا ابي رجل صغير في الرجوله رجل صغير في الجسم بلاين من شيكين هنو جيل هنو جيل هذا دسكاري الدسكاري اجين او معناها قبل قال لي رواه ملحق المشتقه وفوائده فوائد تزيجيا تقليل ذات الشيء او كميته يعني اشتكى خدي خدي اشتكى يعني رجي كم كينوه اتوانين بتزويد كميه يعني لا فائده كان بتقليل ذات نحو كليب كلي يعني سقي كم شو ودريهمات يعني بشو يعني كم عفوا شلطاري شي كم يعني دريهمات منا سيد الرهم، فنج الرهم، ده الرهم، لا تشعروني، أو شكراً، فهو رائعات ذات الشيء هو كلبا كميّيش بو رائعات وتحقير شأنه بلو بأيكا سيخ بلونا علي رجيل يعني فيها وانونية، أو رجيل ين وتقريب زمانه أو مكانه يعني بو زمان و مكان بلونا علي قبيل العصر يعني كم لك كمك تنسي في بيش رصر بو عيد المغرب يعني كم لك دواي دواي المغرب وفي وفي فوق الفرسخ كم زياتر لفرسخ فرسخك سي ميلا سي ميلا يعني كمك زياتر لفرسخك سي ميلا وتحيت البريد بريد يك دوانزه ميلا بريد مسافة بريد دوام كم يك كم كم يك لجير دوام يعني كم يك كم تلّه دوام زميل اسامي تقريبا زمان ومكان او تقريبا منزلته صديقي صديقي يعني برادري كيم يعني برادري شيء للمزيكا تقديم منزلته او تعظيمه تعبو تعظيم. تصغير تعبو بو تعظيم حاشين تصغير ويبو تعبو تحقير اشكالي وشيع بو تعظيم مش مكاني نحو قولي او سبني حجر فويق جبيل سفويقى بو تصغيره بو تصغيره فويقى حالكو فويقيه بو بوشي زمانو مكانه بالام جبيلكه شهيده كه يا نسيب السر شاهد هنا في جبيل صويقه جبيل شامخ الراس ايش يعني شامخ الراس نبويا جبيل يعني الشاخي كتي؟ لا شوف رزوتي جبيل يعني شاخي الشقودي لو بس شامخ الراس لا يوجد لده برس، شامخ الرأس شا يعني لده برس برس أو شامخ إذا عالى واتسع وطال فوائخ جبير شامخ الرأس لم تكن لتبلغه حتى تكلّ وتعمل حتى تغيّو تغيو تغيو نبي، تلاق نبيو بعد دوام نبي لرشتن، ناكت سروا لكن ما هو رجال جبير؟ على جبير، شبه تعظيم فعلا فعلا او رخ نجو عبدالساري يعني جو بي لك اخوي من حيث الصيغة التانية بو تشيبات والتعظيم بيت واو او اشي اصل بو تشيبات اصل للتصغير للتصغيرة بو تشيبات لا لا تصغيرة بو تحقيرها او بيتا وبعد امعان النظري تدور المعاني كلها بين تصغير الكبر وتحقير العظم وتقليل الكثير وتقريب البعيد. هتشي كلمةها يا تصغيرك إلا. شتى جولة لروي جستوا شو كاتو؟ لروي منزلته كم كم رأزي كاتو؟ لروي زوره كم يكادو؟ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل بنيه ل ل ل ل ترجعوا للتحقير والتقليل حمو أواني أو معناني كهياني هل همي بوشيا بو تحقير و تمليح يعني جوان كذن البهجة وحسن المنظر نشرو في مصغر بوستي إن شاء الله بس الله الله عزيز and he's now in a way